قال رحمه الله قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرنه قال أقررتم قالوا قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قوله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ما يعراب من كتاب وحكمة وين أصحاب الألفية من كتاب وحكمة ما يعراب من كتاب وحكمة الجار المجرور وعند من أصحاب الألفية وما يعرضه. تمام من بيانية هذه. فما يعرض الجار ومجرور؟ آه عنده. آه لا لا هن الله. جماعة ما درسوا الفية. عنده من؟ إن القاعدة التي مرت معنا قبل أيام. في من البيانية؟ وما تكون مسبوقا به مسبوقا به أو مسبوقة به نعم في نصب حال من ما فإنما موصولة أو كذلك فشرقية على قول إما أن تكون موصولة أو شرقية من كتاب هذا بيان لما آتيتكم إيش هذا الذي أتانا الله سبحانه وتعالى لمهما آتيتكم ما هو هذا من كتاب وحكمة أو الذي آتيتكم من عيش من كتاب وحكمة فهذه من بيانية لإبهام ما فما شرطية فيها إبهام أو موصولة فيها إبهام فبينا هذا الإبهام من البيانية وما بعدها من كتاب وحكمة ما اسرع ما تنسوا وكلنا ذاك الرجل قال رحمه الله قوله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة قرأ حمزة لما بكسر اللام قرأ حمزة بكسر اللام فتكون تعليلية اللام هذه للذي آتيتكم لأجل هذا الذي آتيتكم من كتاب وحكم أنكم تنصروا هذا وتؤمنوا به إذا وعثوا بعدكم فمن أجل ما جاءكم من البيانات وما ذكر لكم من إرسالي هذا الرسول وجب عليكم الإيمان به وجب عليكم نصره فاللام لام التعليل وما موصول كما سيأتي فرأى حمزة لما بكسل اللام وهي قرأة سبعية وغرى الآخرون بفتحها وغرى الآخرون بفتحها واختلفوا في اللام فمنهم من قال واقع في جواب قسم مقدر أو واقع في جواب قسم ميثاق وإذا خذ الله ميثاق فإنه نزل منزلة القسم والعهود ومنهم من قال زائدة وقرأ الآخرون بفتحها فتح اللام منهم من قال في ومنهم من قال واقع في جواب قسم ومنهم من قال موطئة للقسم هذه أقوال فيما موطئة وواقعة في جواب القسم سائدة بصف اللام هذه أو فيما في اللام وأما ما على ما تقدم شرطية أو موصولة وإنما هذه الأقوال في اللام قال وقرى الآخرون بفتحها فمن كسر اللام فهي لام الإضافة ما معنى لام الإضافة هذه يا من درسهم معنى ما معنى لام إضافة؟ قال فهي على فهى لام إضافة فمن كسر اللام فهي لام إضافة نعم حرف جر فإن الكوفيين يسمون حروف الجر بحروف إضافة بحروف إضافة لأن تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء تضيف معاني مررت بزيد أضافت المرور إلى زيد نظرت إلى عمر أضاف معنى النظر إلى الاسم الذي بعدها فتسمى بحروف الإضافة تسمى بحروف الجر تسمى بحروف الصفة كما تقده الألفية فمن كسر اللام فهي لام الإضافة دخلت على ما التي هي منصولة فهي حرف جر ومعناها الذي يريد للذي آتيناكم ومعناها الذي يريد للذي آتيناكم فتكون حرف تعين أخذنا ميثاق النبي لأجل الذي آتيناكم من كتاب هو الذي يريد للذي آتيناكم أي معنى الآية سيقول الآن أخذ ميثاق النبيين لأجل الذي آتاهم من الكتاب والحكمة فهي لام التعليل ولذلك قال لأجلي وهذا من معاني اللام أنها تأتني التعليل أي أخذ ميثاق النبيين لأجل الذي آتاهم من الكتاب والحكمة يعني أنه أصحاب الشرائع فيجب عليهم أن يؤمنوا به فإنهم أصحاب الشرائع وأصحاب العلم عن الله سبحانه وتعالى فهم أليقوا أحرى وأخلق الناس بالإيمان به وبنصرته لأنهم أصحاب الشرائع قال ومن فتح اللام فمعناها للذي آتيناكم بمعنى الخبر إذ أخذ الله ميثاق الذين أو ميثاق النبيين للذي آتيناكم من كتاب وحكمة واختله في هذه اللام ومن فتح اللام فمعناها للذي آتيناكم بمعنى الخبر وقيل بمعنى الجزاء وقيل بمعنى الجزاء بمعنى الخبر تكون ما موصولة وبمعنى الجزاء تكون ما شرطية تكون ما شرطية بمعنى مهما آتيتكم وقيل بمعنى الجزاء أي لئن آتيتكم ومهما آتيتكم قيل بمعنى الجزاء تقدر بهذا أو بذلك الثاني لئن آتيتكم ومهما آتيتكم تؤمن به إذا آتيتكم الكتاب والحكمة تؤمن به كهي معنى الشرط الجزاء قال وجواب الجزاء قوله لا تؤمننا وجواب الجزاء قوله لا تؤمننا والذي يظهر أن الجواب جواب الجزاء محذور دل عليه جواب القسم على أن اللام تكون واقعة في جواب قسم أو لام الموطئة فيكون هذا جواب القسم على أن اللام لام التوقيع أو التمهيد وجواب الشرط دل عليه جواب القسم وهو أيضا يقدر بهذا تؤمنن فتؤمنوا به أما هذا بدليل وجود اللام فهو جواب قسم والله لا تؤمننا به بدليل لما فإن اللام موطئة للقسم أي ممهد لجعل الجواب جوابا للقسم هذا معنى موطئة أي مهدت يكون المتأخر إذا اجتمع شرط و ولام قسم في كلام واحد إذا اجتمع شرط لام قسم فإن سبقت اللام فهذه اللام موطئه أي ممهد لإن يكون المتأخر جوابا للقسم لا للشرط جوابا للقسم لا للشرط وهنا كذلك لما أتيتكم فإن اللام سبقت شرط فيقول الجواب للقسم والقسم مقدر والله لا تؤمنون به والله لا تؤمنون به لأن اللام سبقت واللام إذا سبقت تكون موطئة ومههدة لجعل المتأخر جوابا للقسم وليس جوابا للشرط وإن تأخرت اللام كان الجواب للشرط لا للقسم على القاعدة النحوية التي تقدمت في الموصل نقلناها قال رحمه الله أيضا في ألفية في أظنه في الشرط سيأتي في الشرط من يأتي لنا يخون يا بالبيت الذي في الألفية أظنه ذكر بيتا يتعلق بهذه المسألة عند اجتماع الشرط والقسم أو عند اجتماع الشرط واللام أيهما الجواب لأيهما يجعل لأيهما يجعل الجواب المتأخر القسم أم الشرط فأظن ذكر هنا هناك القاعدة هذه فينظر في المتقدم منهما فإن تقدمت اللام جعل الجواب للقسم وإن تأخرت جعل الجواب للشرط والحاصل يا أخوان فيه خلاف بالنسبة ما ذكره. أو فيه في الآية قراءتان قراءة بكسر اللام لما وهذه قراءة حمزة وهي قراءة سبعية واللام كما سمعت لام إضافة أي حرف جر وما اسم موصول وما اسم موصول وهذه اللام جر تعليلية فيكون معنى الآية أخذ ميثاق النبي لأجل الذي آتاه من الكتاب والحكمة يعني أنهم أصحاب شرائع ومن فتح اللام معناه للذي آتيتكم بمعنى الخبر وقيل بمعنى الجزاء، وقيل بمعنى الجزاء، لأن آتيتكم ومهما آتيتكم، ويكون جواب لا تؤمنون به، لا تؤمنون به. هذا هو المقصود، واختلفوا في هذه ما الموجودة، كما ذكرنا لك. فهذه بعض النسائِ النحوية تذكرها المصنف رحمه الله، وما يتعلق بالآية لغة. قال قوله لما آتيتكم قراء نافع وأهل المدينة آتيناكم لما آتيتكم هذه القراءة التي عندنا قراء نافع قراءة سبعية وأهل المدينة أيضا آتيناكم على التعظيم ونحن كما ترى على إفراد الضمير آتيتكم <تصفيق> قال قول ما آتيتكم غرى نافع أهل المدينة آتيناكم على التعظيم هذه نون التعظيم ضربنا زيدا وهو واحد إن نحن نزلنا الذكرى نحن هو واحد هذا ضمير التعظيم نا أو نحن يستعمله الواحد الذي ليس معه غيره ويكون استعماله له تعظيما لنفسه تعظيما لنفسه وهذا يليق بالرب جل وعلا أن يعظم نفسه المعظمة سبحانه وتعالى لما آتيناكم وهو الذي آتاهم وحده سبحانه ولكن هذه النون تعظيم نون العظمة فيعبر المتكلم عن نفسه بضمير الجمع ويريد نفسه وحده وضمير الجمع نا ونحن فنبسا يقول نحن فعلنا كذا وهو واحد إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون قال نافع أهل المدينة آتيناكم على التعظيم كما قال وآتينا داود زبورا والله هو الذي آت داود وحده سبحانه ولم يشاركوا أحدا في إيتاء القتب لأنبيائه فهي منزل من عنده وإنما جبريل واصط بينه وبين رسله كما قال وآتينا داود زبورة وآتيناه الحكم صبيا وقال الآخرون بالتاء لموافقة الخط ولقوله وأنا معكم هذا الدليل على أن هذه القراءة أيضا معتمدة موافقة الخط الموجود الرسم وهكذا أيضا بدليل وأنا معكم ولم يقل ونحن معكم فهذه كأنه يريد أن هذه القراء أرجح، لأن الله يقول وأنا معكم ولو أراد ما تقدمنا ونحن معكم ونحن معكم يكون وافق وأتيناكم وأتيناه أو أتيناكم ونحن معكم، فهذا يؤيد القراءة التي ذكرت وهي المثبة عندنا ما حفص عن عاصم وكلها قراءات صحيحة. وكلها قراءات متواترة قراءات سبعية أي قراءات صحيحة قالوا قرأ آخرون بالتالي موافقة الخط ولقوله وأنا معكم واختلفوا في المفختلفوا في المعنى بهذه الآية فكلهم سينتعلقوا تعلم القراءات باللغة ثم شرع في المقصود قالوا اختلفوا في المعنى بهذه الآيتين فذهب قوم إلى أن الله تعالى أخذ الميثاق على النبيين خاصة أن يبلغ كتاب الله رسالاته إلى عباده وأن يصدق بعضهم بعضا وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء وينصره إن أدركه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم أي بعدكم لا تؤمنون به تؤازروه تناصروه وهذا واجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر بعضهم بعضا ولا يجوز أن يخذل بعضهم بعضا حرام خذيلة وأنت تعرف أنه مع حق وجاء بحق من عند الله جل وعلا وحق بين من الكتاب السنة ثم يخذل هذا حرام فهذه من أدلة وجوب النصرة وأنه يجب على الدعاة إلى الله أن يتناصروا فيما بينهم فالله يقول في رسله ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرن وهذا يجب الإقرار به بالنسبة لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كل من جاء بالحق كل من جاء بالحق يجب أن ينصر وليجزا يخذل قال فذهب قوم إلى أن الله تعالى أخذ الميثاق على النبيين خاصة أن يبلغ كتاب الله ورسالاته لعباده وأن يصدق بعضهم بعضا وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء وينصره إن أدركه وإن لم يدركه أن يأمر قومه بنصرته إن أدركوه فأخذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى ومن عيسى أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كلام جميل وهذا قول الآخر سيذكره الآن وقال الآخرون بما أخذ الله الميثاق منهم في أمر محمد خصوص محمد هذه الآية عند الآخرين في خصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفيما تقدم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم فيجب على موسى أن ينصر عيسى يجب على عيسى أن ينصر محمد وموسى ينصر من تقدم ممن قبله وهذا في خصوص القول الثاني في خصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله أخذ على جميع الأنبياء إن أدركوه يجب عليهم مصرته وإن لم يدركوه يجب عليهم من حتى وقوامهم أن ينصروا محمد إذا بعث عليه الصلاة والسلام هذا قول آخر وهو قول جميل أيضاً وقال الآخر بما أخذ الله الميثاق منهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فعلى هذا اختلفوا منهم من قال إنما أخذ الميثاق على أهل الكتاب الذين أرسل منهم النبيين على هذا اختلفوا منهم من قال أخذ الميثاق على أهل الكتاب الذين أرسل منهم النبيين أنهم ينصروا محمدا عليه الصلاة والسلام هؤلاء أهل الكتاب وليس المقصود الأنبياء بهذا الخطاب وإنما المقصود أتباعه أتباعهم إن من المقصود أسمع وإذا أخذ الله ميثاق النبيين القول الأول على ما ذكر من القول الثاني وقال الآخرون من الذي أخذ عنه الميثاق هل على ظهر لا يأخذ الله ميثاق النبيين قالوا لا وإن من المقصود أخذ الله الميثاق على أهل الكتاب الذين أرسل منهم النبيين وهذا قول مجاهد ومن سائتي أن هؤلاء الذين تأخروا أرسل منهم الأنبياء من بني إسرائيل من أهل الكتاب يجب عليهم أن ينصروا محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا موجود في كتبهم ومسطر ومدون في توراه في الإنجين أنه يجب على أهل الكتاب ممن أرسل فيهم الأنبياء أن ينصروا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لهم خذيلته ولكنهم ما وفوا بهذا إلا النزر يسير منهم قال فعلى هذا اختلفوا منهم من قال إنما أخذ الميثاق على أهل كتاب الذين أرسل منهم النبيين وهذا قول مجاهد الربيع ألا ترى إلى قوله ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا يعني هذا يؤيد هذا المعنى أن المقصود أهل الكتاب الذين أرسل منهم النبيين وإنما كان محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى أهل الكتاب دون النبيين يعني ما بعث النبيين إنما بعث لأهل الكتاب فهؤلاء المقصودون بالنصرة وأنهم يجب عليهم أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن به لأنه ما بعث الأنبياء ويكون كيف الخطاب الأنبياء هذا ثم يؤول وصرف إلى هذا المعنى لأنه يذكر شيئا وإنما كان محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الكتاب دون النبيين يدل عليه أن في قراءة عبد الله بن سعود هو بن كعب وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب يدل على هذا أن المقصود الأتباع أن المقصود الأتباع للمتبوعين هم المقصودون بهذا الخطاب الأتباع للمتبوعين أنهم يجب عليهم نصرة والإيمان قال يدل عليه أن في قراءة عبد الله بن سعود وأبي بن كعب وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوثوا الكتاب أما القراءة المعروفة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين فأراد أن الله أخذ ميثاق النبيين أن يأخذوا الميثاق على أممهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقه وينصروه إن أدركوه هذا مقصود القراءة المذكورة على هذا القول أن الله أخذ ميثاق النبيين أن يأخذ الميثاق على أممهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه وينصروه إن أدركوه فهذا تأويل هذه القراءة وقال بعضهم أراد أخذ الله الميثاق على النبيين وأممهم جميعا أراد الله قول ثاني هؤلاء أن الله أخذ الميثاق على النبيين وعلى الأمم جميعا وهذا قول به جمع بين القولين أخذ الله الميثاق على الكل على النبيين إن أدرك رسول الله انصرونه وعلى أتباعهم أيضا وقال بعضهم أراد أخذ الله الميثاق على النبيين وأممهم جميعا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فاكتفى بذكر الأنبياء لأن العهد مع المتبوع عهد على الأتباع وهذا معلوم فإن الناس إذا أرادوا صلحا أو أرادوا شيئا يذهب الأتباع يذهب المتبوعون, يذهب المتبوعون وما يوقع عليه المتبوع يلتزمه التابع يلتزمه التابع وما يقره المتبوع يجب على التابع أن يلتزم هذا الذي أقره هذا الذي يقوم عليه وقد ارتضيه وقدر ولا سيمة ما يرضي الله سبحانه وتعالى هم يوافق شرع الله جل وعلا ولا يخالف شرعه. فهذا شيء معروف يكون خطاب مع النبيين فاكتفى بذكر النبيين ولم يذكر الأتبع مع أن المقصود الكل هؤلاء وهؤلاء المتبوع والتابع مقصود لكن اكتفى بالذكر بالمتبوع فقط ولم يذكر التابع لأن العهد مع المتبوع عهد عن الأتباع والله أخذ على المتبوعين هذا العهد فإذا قرى به المتبوع وأخذ عليهم لا شك أنهم به عندهم فإن الأتباع يجب عليهم التزامه لأنهم أتباع لهؤلاء الأنبياء فما أخذ على المتبوع فهو ما أخذ على التابع يجب عليه أن يلتزمه, أن يلتزمه قال وقال بعض مراد أخذ الله الميتاق لا لزال الناس على هذا لا ما يذهب الكل أتباع المتبوعين إذا في شيء لا يذهب المتبوع ويبرم ما يبرمه مع الأعداء ثم يلتزم الكل يلتزم الكل به هذا شيء معروف عند الناس والناس لزالت على هذا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 بدل أحسنته من النبي. وقال علي بن أبي طالب لم يبعث الله نبيا آدما ومن بعده إلا أخذ عليه العهد في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأخذ العهد على قومه لا يؤمنون به ولا بعث وهم بعثوهم أحياء لينصرنه. كلام طيب. حاصل هذا هو معنا الآية إلى هنا. من زنا ثم تاب هل عليه شيء التوبة تجب ما قبلها فإن لم يرفع عمره إلى السلطان يستر نفسه هذا هو الأفضل يستر نفسه وإن شاء وذهب ليطهر فقد ذهب معز وذهبت الغامدية ولكن ينصح بستر نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى وهذا يكفي توبت توب وصادق بشروطها المعلومة فإن تاب تاب الله سبحانه وتعالى وان ذهبنا الأمر ليطهره فهذا ايضا لا باس به لقد ذهب ماعز وذهب اغلامديه لكن يسر نفسه والحمد لله ويتوب الله جل وعلا توبة نصوح توبة نصوحه قال ان اشترى رجلا رجل اشترى رجلا رجل فان اشترى اشترى رجل قبل زواجه ذهبا ولم يبلغ النصاب يجوز إبراهيم إذا اشترى رجلا قبل زواجه ذهبا لم يجوز هذا لمي جز نصب الفاعل ورفع المفعول إذا اشترى رجلا قبل زواجه ذهب امم ما يجوز نصب الفاعل ورفع المفعول يجوز لما يجوز إذا اشترى رجلا قبل زواجه ذهب أحسنت نعم يجوز على نغة قليلة إذا علم المعنى عرف المقصود فإن المشتري هو الرجل أما الذهب مشترى إذا علم المعنى وعلم المقصود فلا بأس أن يرفع المفعول وينصب الفاعل كسر الزجاج الحجرة خرق الثوب المسمار والمسمار هو الخارق كما هو معلوم والثوب مخروض فالعرب إذا علم الفاعل عندها من المحول أحيانا ترفع هذا وتنصب هذا تنصب ذاك على خلاف الأصل لكن هذه نغة غنيلة جدا نغة غليلة قال إذا اشترى رجل قبل زواجه ذهبا ولم يبلغ النصاب ولما تزوج وكان مع زوجته ذهبا غير الذي معه لم يجتمع ذهب بلغ حد النصاب فمتى يبدأ الوقت أن تخرج فيه الزكاة تخرج به الزكاة من يوم بلغ النصاب إذا أعطاه إذا لزوجته أملكه إياها وأما إذا كان هذا له وذاك لها فما عليهم زكاة لا عليها ولا عليه لأن ذهبهما لم يبلغ نصابا لكن إذا ملكها ذهبه قال هذا لك من عندي هذا لك من عندي واجتمع لها هذا الذهب وبلغ نصابا هذه المرأة فإنها من حيث بلغ النصاب تحسب حولا تنطلر به حولا فإن مضى الحوله وعلامه عليه من بلغ النصاب يجب عليها إخراج ذكاه وإن نقص عن النصاب فليس عليها شيء فيجب عليها إذا ملكها الزوج هذا الذهب الذي عنده يسلم عليهم الأخ نوشاد الهندي كان عندنا هنا ومشتهد زال الله خير يعني خلاص الضاغت بالأرض تلك ما يريد يتمنى أنه يأتي هنا صحيح بلاد الكافرين ما تنيق بالمسلمين أبدا أولئك من تلك البلاد وضاغت صدورهم وأبناء المسلمين يذهبون إلى البلدان تلك إليها من أجل الدنيا مريكة وغير مريكة وهؤلاء باقة من بلدانهم هذه الكفرية لما يرون فيها من المعاصي، المخالفات وعدم الاستطاع على قام دين الله قال هل تعتبر مصلى النساء من المسجد إن كانت تابعة للمسجد فنعم من المسجد كانت تابعة للمسجد وبنية لهذا الشيء لهذا الغرض مسجد للنساء ومتصل بهذا المسجد أو مصلى للنساء ومتصل بهذا المسجد عد لهذا الجانب فهو من المسجد صلى فيه ركعتان إذا دخل الشخص وإن كانت منفصلة فلا ولا ينبغي أن يجعل للنساء مساجد خاصة بهن فلا يعلم عن رسول الله أن يجعل للنساء مسجد خاص بل كنا يصلي معه في المسجد العام للرجال فلا يصلح جعل مسجداً خاصاً للنساء وإنما الناس يبنون الآن مسجد واحد فيفصلون النساء للفتنه، للفتنة ويجعلونهن متأخرات عن الرجال، ويجعلونهن يسمى مسجد النساء ولا ما يصلح هذا مسجد النساء ما كان يعلم هناك مسجد النساء لكن مصلى أو كذا فهو مسجد واحد قال أمحا العايد الربيعي هل يجو السماع هذا الذي هو إيمان في معبر ولا تعبان كان هكذا يراؤه ويحاول يحاول يبعد، ثم التصق منهم، وهو معهم لكن فيه واحد آخر اسمه يظن لا باسمي أحسن حال منها عبد العزيز الجراد جيد صح فيه خيره في قطر لا انذهب عن اي نعم هذا يذكرون على خير وهم القراء أيضا من يعلمهم قرآن هم ما معه معهم عايد ربيعي معه القراء الحمد لله في أهل السنة كثير ما تحتاج لعايد الربيعي ولا شيء قراء كثير في أهل السنة الحمد سبحانه صوت جميلة وقراءة جميلة إلى هنا الله لا حمد لك لا إله إلا أنت استغفرك توبني